بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحرنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة ويوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخنها هدوى أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا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 ونقى السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آسينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملت امه واهنا على وهن وبصانه في عامين وبصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به عرم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك بما ليس لك به علم فلا تضعهما وفاح في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا إنكم اطفال حبه من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصل على ما أصابك واصل على ما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 ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطلة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نستبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله هو محصن. فَقَدْ استمسك بِالعَرْوَةِ الوَصَاءَ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالعَرْوَةِ الوَصَاءَ وَإِلَى اللَّهِ عَالِمُ بَشَرِ الْأَمْرَ وَمَنْ كَبَرَ فَلَا يَحْلُوُنَ كَقُصُورٍ إلَيْنَا مَرْجِعُ الْفَنْ وَنَبْعُونَ بِمَا عَمِلُوا فَنُنَبِّعُونَ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ من اضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن ساتهم من خنق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض الرحمن الرحيم ولو ان ما في الارض من شجرات اقلام والبحر يمده, والبحر يمدّه من بعده سبع انحار ما نبتت كلمه الله, الله ان الله عزيز حكيم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 أَمَّا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنَعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِنْ آيَاتِهِ لِيُرِيَكُمْ في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا غشيهم موج كالظن لدعوا مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور يا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجزم عن ولده شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جل من شيئا ربكم وأخشى يومًا وأخشى يومًا لا يجزي ولدًا ولدًا ولا لا أدري نفسهم بأي أرض